بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة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 دفعت الساق بالساق إلى ربك يوم اذن المساق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 والأوثام أليس ذلك بقادر على أي يحيي الموتى؟